ورسله وتحدثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر فبقي أن نختم أن تؤمن باليوم الآشر اليوم الآشر اللي هي الإيمانيات الستة لما نزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صيح مسلم وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان اجابه النبي صلوات الله وسلامه عليه ان تؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله وان تؤمنا باليوم الاخر وان تؤمنا بقدر شره وخيره فقال لو ان تؤمنا باليوم الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فتعجب حتى الصحابه ازاي يقيس اقول صدق تبقى عارف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انصرف هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم اليوم الاخر اسم اليوم الآخر الآخر طب ليه ربنا ما سمهوش اليوم الثاني ما هو لو قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والثانية مثلا صورة الأعلى خير وابقى كنا قلنا ماشي اوكي كويس الفاتته الثانية يلحق ال الثالثة وبعد الثالثة الرابعة لا, لا لا لا اليوم الآخر خلاص مفيش مفيش بعدين خلاص ليه لان لما تبص في حياتنا كبشر ستلاقي حكتين موتتان وحياتان ازاي يقوله ده سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم كنتم امواتا يعني عدما كنا عدم قبل انا ما اخلق في هذه الحياة من كم سنة فاتت كنت في لنا عدم يعني ايه عدم يعني موت يعني ما كنتش موجود طيب يبقى دي موتة كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا ها أه؟ فاحياكم عايشين ثم يميتكم الموت اللي مستنيينها واللي بنروح نعز فيها ثم يحييكم في الاخره ثم اليه ترجعون يبقى فعلا موتان وحياتان كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا اه فأحياكم. ثم يميتكم ثم يحييكم عشان كده بصوره الغافر هيقولوا ايه وقالوا ربنا امتنا فتنتين عدما وحنموت وأحييتنا اثنتين أدينا عيشين وحا نعيش فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وفي المؤمنون الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ده سيدنا آدم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين رحم المرء ثم خلقنا النطفة علقة تعلق الحيوان المنوي بالبويضه فخلقنا العلقه مضغه قد حته اللحمه اللي انت بت مضغها فخلقنا المضغه عظاما العظام الاول فكسونا العظام لحما سبحان الله اللي بدون الكلام ده ما بيعرفش يقرا ولا يكتب فكسونا العظام لحما ثم انشانه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامه تبعثون عقيدة الإيمان باليوم الآخر دي عقيدة عقيدة في قلب المسلم عقيدة في قلب المسلم المؤمن يلقى بها الله لو قلنا مفيش يوم آخر نبقى كفرة ومعنين لو قلت الكلام ده طب تعب الله عليك قول يوم ما لنت عايش تعمل ايه لو مفيش آخرى طب أنا مظلوم في الدنيا مش عارف أكد حقي أعمل ايه أموت أفتص ها إنما يقيننا بإن فيه آخرى فيه اخرة ولذلك احنا بنقول ايه كل واحد بيعمل حاجة في اخرة اتظلمت في الدنيا وسعيت ان انا اخد حقي ورفعت عضية وصرفت عليها وبعدين مش عارف اخد حقي برضو خسرتها او التاني كان يعني والعياذ بالله مثلا عمل حاجات مش عارفة طب اعمل ايه ده انا اقول حزبي الله ونعمل في فيه اخرة مخدتش فيها حقي دلوقت حاخد حقي في الاخرة بس ما فيش فلوس في الاخرة صورة الشعراء يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم طب انا هاجي في الاخر وعايز حقي ومفيش فلوس تاخد حسنات تاخد بيها حسنات ودي احسن لك ان انت لو خدت الفلوس هنا في الدنيا محدش هيصرف يا اخويا مش حد هيصرف وتخليها يلا واللي بعدك ياخدوها يا عالم هيعملوا بيها ايه ها اذا انا متطلع المسلم دائما عايش هنا لكن متطلع هناك هناك هناك هناك شوف صوره القصص وبتغى فيما الله في ما الله الدار الاخر. الاخره وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره الدار الاخر بصنا كل ده هنا يعني كل ده يعني معايا فلوس باكل واشرب بيها باخد ثواب بتصدق باخد حسنات باخد ثواب باخد حسنات بتجوز على الاسلام باخد حسنات بعامل زوجتي بالاسلام باخد حسنات ربنا اكرمني بيهان حسنات حسنات حسنات تتصرف فين الحسنات في الاخره وبتغ فيما آتاك الله الدار الاخر ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسد اذا لابد أن نؤمن أن نؤمن ايمان ايمنا بالله يكون ايماننا باليوم الاخر دي بالظبط مع الله يعني مع ايمانك بالله ان تؤمن باليوم الاخر لان ربنا قال في اخر ربنا في اخر ولذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن إيه بالله واليوم الأشر واليوم الأشر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه إلى آخر آيات لكن تؤمن باليوم الآخر الله عز وجل في آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هنا. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا في الغلط اللي حنعمله لما سمعنا وأطعنا وإليك المصير المصير المآل والنهاية إلى الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله يعني لا يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر اللي يكفر باليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا خلاص ده سحب هتجيبه منين, منين لا بد ان نؤمن باليوم الاخر لان لا يؤقل الحقيقة انك تقول انا مش مؤمن باليوم الاسر وما انت أم ان الدنيا دي لازمتها ايه كلها يعني بص في دنيتنا كده لازمتها ايه باللعلك ايه لازمتها دي ان لم يكن هناك في حساب انت بتقول لي هنا اعمل خير ليه ليه انت بتقول لي قوم اتوضع وقوم نعز النوم عشان تصلي قوم روح حج وتزق هناك ونم على الارض ليه طلع فلوس من جيبك لما كسبتها وخدتها بالتجارة وخدتها بالعمل بتقول لي اديها الواحد فقير ليه لو قاعدت تقول كلمة ليه ليه ليه في حياتك ليه اضحي ليه ابقى كذا عشان الاخر والله ما فيه قالنا كده ولذلك الله تبارك وتعالى يقول افرأيت من, من أفرأ في سورة النجم افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدا اعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفه ألا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يعاقب الإنسان إلا على ذنبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى طيب وأن سعيه ها؟ سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء إنما سعيه من غير ما يرى سعيه من غير ما تحسب عنه لازمته إيه إيه قيمة الدنيا يبقى ايه الله ولذلك يقول الله عز وجل في سوره الانشقاق رب ربك كدحا والنهايه ايه والنهايه ايه فملاقيه فملاقيه فملاقيه إلى ربك إلى ربك كل ده فمولاقي عشان تاخد الثواب صورة المؤمنون أفحسبتم أنتم فاكرين أنما خلقناكم عبسا عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة إزاي لا, نرجع... لا يرجعون إلى الله إزاي ما نرجعش إلى طب ليه أنت تتبقى جانب وأنا فيها ليه أنت تعيش حياتك كويسة وأنا عايش بهاها ليه أنت مريض ونس... ونسليم ليه, ليه ليه ليه ليه ليه صورة الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء وامتحان يبتلي الله الغني بالفقير والفقير بالغني الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم يبتلي الضعيف بالقوي والقوي بالضعيف ليه وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ابتلاء وامتحان أتصبرون؟, اتصبرون وكان ربك بصير طب تصبرون ها انا صبرت عايز ايه عايز ثواب صبري ما كنت صابر ليه آه. يبقى فيه اخرة يبقى فيه اخرة صورة القيامة ايحسب الانسان ان يترك السوداء ان يترك السوداء الناس سامة ان احنا نسيبها كده اي حاجة زي اللي بقول لك جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فيه يا ستير يا رب ما تشعرف حاجة خالص ما تشعرف حاجة خالص آه جئت لها اعلم من اين ولكني اتيت ورايح فين وقضى بصرت امامي طريقا فمشيت ايوه يعني رايح فين يعني والله بدعاني طب وعمرك وديته شباب الغالي ضيعته ضيعته في ايه اناجي في الهواء اسمك يا اخي انت كنت ضيعته في ذكر الله عز وجل حتى ما كانش اسمه ضيعته كنت هتتحاسب عليه هو ظالم بيقول يا قل ارتاح ايه شبابك راح الله وانتوا تقول تخصص ضياعه هو ده ضياع عايزين يضيعوا الناس بانهم ان حياتهم دي كلها مالهاش قيمه مالهاش لازمه قضى حياتك اي حاجه كده افرح بشبابك وتهنى هتلاقي الدنيا بقت جنه طب والاخرة لا جنة ولا مرأة يا عيني رايح وانا محتر ايا خوفي ايا يا عمي جنة ولا مرأة شوفوا شوفوا شوف الامر وصل لدرجة ايه منقولها بملتال بساطة كده مش جنة ولا مرأة يا سيدي حطها على جنب الله جنة ولا مرأة لا يستوي اصحاب النار يو اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون صبت الحاج إزاي, ازاي ازاي من اتنين ده حتى شوفهم أصحاب الجن ودول أصحاب والعياذ بالله النار من المصاحبة من المنازمة خلاص بأصحابها بقت بتاعتهم فشوف دول كسبوا إيه, وشوف دول كسبوا إيه فلا يؤقل الله عز وجل يقول في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ها سماوات وأرض هاي هاي وإن الساعة لآتيت فاصفح الصفح الجميل في أخرة في اخره جايه ومهما الواحد قعد يستهبل ويستعظم يقول لا مفيش طب لسه باديه طبعا جاية جاية زي اللي في ديزل هيوصل المحطه اللي مفيش فايده هيوصل للنهايه خلاص هيلاقي الرصيف قدامه واقف ما ينفعش ما يعرفش هيكمل لا خلاص خلاص خلصت على كده ها يبقى اذا في اخره نعم ونؤمن باليوم الاخر طبعا والا مبقاش الانسان ده مؤمن بالله تبارك وتعالى ده عظمه الايمان باليوم الاخر كمان ا خلي بالك احنا الاخر على في اخره ها فيه أخر. انت مؤمن ان فيه اخر آه؟ طيب وريني كده عملك وريني عملك يؤيد كلامك ولا لا انت فعلا مؤمن ان فيه اخرى طب لايه عليك لو واحد ظالم ومصر على ظلمه يبقى ده مؤمن بالاخرة مؤمن بالاخرة ده انا حيوف قدام ربنا في الاخرة هيقول له ايه ظلمت عبادك يا رب انا ظلمت عبادك اللي انت خليقهم وكنت متعمد ان انا ظلمهم وقد خاب من حمل ظلم سورة طهن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الظلم ظلمات يوم القيامة ظلمة لأننا نحن عايزين نور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم نورهم يسعى بين أيديهم شوف لما يبقى النور ساعب إيدك في الحديد وهتلاقي برضو في صورة الله عز وجل في صورة التحرين يا أيها الذين أمانوا توبوا إلى الله طوبتا النصوحة عاصر ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ودخلكم الجناتين تجمعون تحترق نهار يوم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا شوف ربنا أتمم لنا نورنا عايزين النور في الآخرة مش الظلمة يبقى ايه عن الظلم طب اللي بيظلم ومتعمد يظلم ومصر على الظلم ويقولك ده مش أنا أنا بظلم اه بس أنا عبد المأمور مأمور مين يا خوي ما المأمور حيجي في الآخرة يقول يعرفكش ولا انت في الاخرى لما تبعث قدام الله هتجيب معاك المأمور هتقول لي ربنا هو دال لي ظلم هو دال لي قال لي اضرب طب ما الله عز وجل لما قال ان الانسان يسمع لله وينفذ يا ايو الذين امنوا الله واطيعوا الرسول بس طب والتنين يا ربي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة الا في معروف لا طاعة إلا في معروف وإلي حيجي في الآخرة يقول لا دول اللي ألونا ظلموا وإحنا بنعمل كده علشان دول ألونا روح هات دول في الآخرة هاتهم ولقد جئتمونا فرادة فرادة روح دور عليهم كده كما خلقناكم أول مرة سورة الأنعاب سورة مريم إن كل من في السماوات والأرض إن آت الرحمن يا لا قد أحصاهم وعدهم عد وكلهم أتيه يوم القيامة فرداء ده ربنا سبحانه وتعالى بسورة اللي... في سورة سبأ فاخرها يقول ايه وقال الذين كفروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا الذي بين يديه ولو ترى الظالمون موقفون عند ربهم يعملوا ايه يرجع بعضهم الى بعض القول الظالمون بيجتموا بعض وردوا على بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا انه بيقولك احنا ظلنا ما نصدم حنعمل اي الاوامر كده والتعليمات وانا لازم اصدم اعمليه ما... أو... الاوامر عندها اخرب بيتك فانا لازم اخرب بيتك اصلا هو صراحات البشا كبيرة قال له اخرب بيتك فهو اللي بيقول لي طب تيجي في الاخرة يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لولا أنتم, لو انتم يا مجرمين يا ضلالية لكننا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انت دلوقتي بتقول لي كده هلا أنهن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين دانتو أصلا مجرمين وضلالية دلوقتي بتحطوها, بتحطوها فينا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا اتشاتبوا فبيردوا عليه بل مكروا الليل والنهار بل مكروا الليل والنهار دانتو كنتوا عاديدين تزنوا على دماغنا ليل مع نهار ومن كتر ما كنتوا عاديدين تزنوا على دماغنا إذ تأمروننا كأنكم كنتم بتأمروننا بالأمر أن نكفر بالله ونجعل له أندادة وأصر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا واللي بيطربط من الرئابة الحيوان ففي الأخرى حيبقوا أقل من كده ده, ده, ده, ده حيتمنوا في الأخرى يكونوا حيوانات والله ما حياخدوا المرتبة دي ها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ايه ترابة طب ليه بيقول يا ليتني كنت ترابة لأن الله يبعث الحيوانات في الأخرى ليه عشان يقتص من بعضها لبعض ازاي الله اعلم نؤمن بالغيب ولا كيف انما الحديث بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان الله يقتص للشاه الجماء من القرناء يعني خرف له ارون مطح خرف ملوش ارون ربنا يبعثهم الاثنين في الاخرة ويقتص من دهل ده علم الله عز وجل ثم تتحول الحيوانات الى تراب لان ما لاش عقاب ولا ثواب ينظر الكافر ويقول يا ليتني كنت ترابا ياريتني كنت حيوان كلب قطة حمار فار اي حاجة واخرص من جهنم يبقى في الاخرة واحد حيقول ده يا ربنا هم اللي قالونا وهم اللي قال احشروا الذين ظلموا وازواجهم امثالهم اللي عطوهم الاوامر يحملون اوزارهم ومع اوزارهم من اوزار الذين يضلونهم بغير علم يقولك شيل شيل اللي انت بتقول عليه وهات بقى اللي كان بيقولك شوف هينفعك ولا لا هم احنا مؤمنون بالله يعني ايه انت مؤمن ان الظلم ظلمات يوم القيامة يبقى له يمكن تزل ويقوم ان ظلمت يرجع بسرعة تسمح اللي ظلمته لحسن حياخد حقه منك في الاخرى وما في الاخرى فلوس وما فيش في الاخرى معاليتش حقك علي في حاجة سماها حسنات ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم مسلم يقول اتدرون من المفلس اتدرون من المفلس يلي, يلي عايز ثمن بالاخرى أتدر... اتدرون من المفلس قال المفلس ما لا درهم له ولا متاع يا رسول الله اللي معوه في الاسلام بيضع الضوابط المنضبطه الضوابط الحقيقيه الاسلام بيضع الموازين الصح ان أكرمكم عند الله مين اغناكم احسنكم ملبسا اللي راكب عربيه احدث موديل ان اكرمكم عند الله اتقاكم دي الموازين المزبوطة اللي بيموت شهيد هنا قال لونه لونه دم والريحه ريح مسك ريحه بقك في رمضان وحشه لا فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك دي الموازين المنضبطه دي الموازين الصح واللي هتبقى في الاخره النهارده مين اللي بيطلع في التلفزيون ومين بيطلع في وسائل الاعلام هل الانسان بيقول كلمه حق اللي بيمكنوه يطلع وتقول لي لا اصل دول اصحابنا شوف بقى ده يا عم ده بيطلعوه وبيعملوه فين الموازين فين الموازين ولذلك هنا في الدنيا اه الموازين القسطه ليوم القيامة قيامة اللي احنا مؤمنين بيها دي الموازين الحق اللي ربنا كل انسان بعمله هيوزن كل إنسان بعمله مش هيقول انت كنت ابن مين ولا كنت شغلتك ايه وده كان مدير عام وده ما عامش وده رئيس مجلس مش عارف مين وده مدير ايه وده رئيس ايه وده لا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون من المفلس اه بالمقاييس الأرضية ملا درهم له ولا متاه قول لا المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج الله تمنحيله ده ده كويس اه بس خلي بالك آه. ويأتي وقد شتم هذا م. وسب هذا وقذف هذا م. وأكل مال هذا وتيجي تقول له يا اخي ده انت بتصلي وتصوم وتحجه ويقول له ده ده ده ده خليك حيله ده نقره ودي نقره سعى القلبك وسعى الربك حبك كده وحبك كده لتل هاي لتل داون الله خليك حيله انت كل حاجة هتقول لي دينه وتقول لي مش عارف ايه ما ده مناحيله مع ربنا مش مشكلة وبقى ديها يا سيدي عمرا وربنا غفور رحيم اظلم وهجس وعمل اللي انت عزل لا بتحك على نفسه يا ايوه الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما تغطرش وتقول ربنا غفور رحيم ايوه المين لمين للعمل يظلم مستمر على الظلم ولا اللي بيرجع وقول رب سمحني ها؟ يوم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا واكل مال هذا وقذف هذا في الاخرة اللي احنا مؤمنين بيها فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته انت شتمتني انت سبتني انت قذفتني انت اكلت مالي فان فنيت حسناته المثل بيقول هل استفلس قاعد يظلم ويبهجل فلس ما عندوش حسنات بعد ما كنته بالصيام وزكاة وصلاة وحج بس لسه في ناس لسه شتم دا وضرب دا واكل مال دا وظالم دا بس ما عندوش حسنات طب والحل ايه خلاص كده لا الناس دي لازم تاخد حقها ازاي ربنا يسال الناس اللي لهم حق عندكم سيئات والغو كتير قوي اه طيب اخذ من سيئاتهم اللي لهم حق دول فطرحت عليه ان ظلمهم فطرح بها في النار يبقى بعد ما كان جايب بصيام وزكاه وصلاه وحج ها جاي شاتم ده وزمبادل ده صح اجمل شيء في الاسلام انك تجيب حسنات سهل جدا جدا لكن صعب انك تحافظ عليها حافظ على حسنات فان كنت مؤمن باليوم فعلا حق الإيمان تظلمش. ما تظلمش لأنك لو ظلمت وأصريت على الظلم كل اللي أنت بتجيبه ده هيضع منك ولذلك عظمة الإسلام بقى لما يجي يأمرنا وينهانا يربط دايما الأمر والنفع بالآخر وإيه اللي أنا حسمع الكلام ليه ها؟ يعني مثلا يقول الله تبارك وتعال إنما يعمر مساجد الله مساجد الله لأننا لازم بقى توضى وانزل أروح الجامع وامشي عشان روح الجامع طب وانا في قديم الموضوع دي دي, أنا دي وقت يهو بنزين كمان بتاع العربية واستهلاك العربية وحروح هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله ولم يخشى إلا الله إلا الله خلق لك ولم يخشى إلا الله به ليه زكرة في المساجد ليه لأن البعض يقول لك لا يا عم وخصوصا كان عندنا هنا في أمريكا مثلا بعد الأحداث لا يا عم الاحسن يحط لنا حاجة في الجامعة ولا حد يضربنا ما تموت يا اخوة جوة الجامعة ايه ما تموت شهيه ما قلنا حيضربك حيضربك بدأ ما تموت, تموت على طريق سريع ولا بدأ ما, ما تبقى في ابتع لا انا في مسجد في بيت من بيوت الله نروح المسجد ونقعد في المساجد عشان حتى نثبت بدليل عملي ان مش احنا اللي عاملين كده انما يكاد المريب ان يقول اخذوني مثلا يعني لكن شوف الرباط انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة بالله واليوم الآخر الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فإن تنزعتم في شيء فرد. نختلف على مسألة حلال ولا حرام صح ولا غلط نعم ولا لا فردوا إلى, إيه؟ إلى الله هذا القرآن والرسول سنة ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر مؤمن بالله أوه. مؤمن باليوم الآخر طب اسمع كلام ربنا ولما تختلف المسألة رجعها للقرآن والسلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا شوف سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز يصرح مسلم يقولين عايز يقولك تبقى كويس وتعمل كذا وتعمل كذا قبلها يقولين من كان من كان انت منهم شوف من كان يؤمن بالله مصدق بالله إيمان لا يعتريه شك واليوم الآخر إيه؟ فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يتقول خير يتسكت إمتى اللي مؤمن بالله ها واليوم الآخر شوف أنا عايز زي من الـ الـ الـ الـ القرام بين الاثنين كده يعني الله تبارك وتعالى يقول الذين يبخلون ويأمرون, ويأمرون الناس بالبخر ويكتمون ما آتاهم الله من فضله دول لا يمكن يكونوا مؤمنين بالله ولا باليوم الآخر لا يمكن وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكما الله بيما عليها ماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الاخر لا تجد قوما بسبب النساء صورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر مش ممكن يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم أو اخوانهم أو ازواجهم او عشائرهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعملوا كده لا يمكن تجد قوم يؤمنون بالله من الاخر يعملوا الغلط بص بالله واليوم الاخر ولذلك الله يقول سورة سبح اسم ربك الأعلى الله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى خير وأبقى إزاي بيعز شرح لأن الإنسان فيه شهوتين شهوة حب التملك وشهوة الخلود والعظمة الإسلام لما تكتمشي شهوتك وما التحقق الاتنين دون زاي في الآخرة في الآخرة طيب نتوقف عند هذا القدر دا لنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله من الإيمان باليوم الآخر نسأل الله عز وجل أن كنا من الذين عمانوا بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر شره وخيره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته